ذا فلا تصاحبني وذا بلغ كم لا دوني عذرا وذا بلغ كم لا دوني عذرا فان لها فابو ثم طاحت تائبا اسيا اهل قضيتي تطلع ما اهلها فابو فابو ان يضيفهما فيها جدارا ضَافَ أقامَ أثو أي ضيفه ما وجدات فيها ضائر يريد أن قفف أقام فآمنه قال له شئت لتتخذ عليه أجرا فأقامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم فاصبر عليه صبرا اؤنبذك بك بما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت بما ساكن يعملون في البحر فاردت ان أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ا اردت ان اعيبها وكان ورؤهم ملفيا اذكر لتي في نفسي غضبا وأما الأولام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا وأما الأولام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا كُفْرًا فَأَرَادَنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا فَأَرَادَنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وار قرب ربنا وان المدار فكان لاولين يتيمين في المدينه وكانت تحفه كنز لهما وان المدار فكان لاولين يتيمين بمَدينكِ وَكَانكَ فَهُ كَُلَهُمَا وَكَانَ تَختَهُ كَزُلَِّهُ مَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صَالِحَم فَأَرَادَ رَّك وَوكَانَ تَحَهُ كَجُلَهُ مَا وَكَانَ تحته اراد ان فراد ربك فاراد ربك ان يذل غاءشدهما ويستخرجاكذهما رحمه من ربك جاك ذهما رحمه في ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن اسمي ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تاويل ما لم تك يَا عَلِي بَصَرُوا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو